صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله ما بعد. ما ربينا بالأمس بعض تعرفات أهل العلم الصيام فمن يذكر ذلك لغة واصلاحا؟ نعم. من يذكر ذلك لغة واصلاحا؟ يضط. اسمعوا شي طيب امساك عنش. لا لغة امساك عنيش امساك يدخل كل شي فيه انه يمسك عني ها اني نذرته يعني تمسك عنش. تمسك عنش. إيه هنا هذا العيش ما نعرفه مسكاني إيه طيب والصلاح على المشاكل عن الأكل تعبدًا طيب وبعد باقي هذه ذكرناها أه تفكرها الإمساك بني عن سائر المفترات ما نختار هذا التعريف من اختاره ايضا إمساك عن اشياء مخصوصة زمن مخصوص. من شخص مخصوص نسيس تعب ما ليس عندك خده طيب تكلمنا ايضا بالامس عن ماذا ماذا عندك طيب تكلمنا بالامس ايضا عن ماذا عن من يجب عليه الصيام ماذا كنا في الرب كذا وكذا وكذا وكذا من يجيب نعم البالب والعاقل والعاقل والقادر ها المسلم هم الخالي من إيش خذ ما ليس عندك من يشرح النهر كلام من يشرح هذا نعم طيب المجنون أو فاقد أيوة طيب طيب طيب خدمة لسا عندك نبدأ في درسل يوم استعن بالله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال المصنف رحمه الله عن عائشة ومسلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنباً من أهله، ثم يغتسل ويصوم. أعدوا بعد عنك شوي قال عن عائشة وعمر سلمة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنباً من أهله. كان, كان يدركه الفجر من أهل من وهو جنباً وهو جنب من أهله. ثم يأكل فج وهو وهو جن جنوب من أهله أيوة ثم يغتسل ويصوم الحمد لله وصلت وسلام رسول الله على آله وصحبه ومن وله بعد هذا الحديث فيه بيان ما يتعلق بالجنوب الذي دخل عليه الفجر وهو لم يكسب هل يصح الحديث هنا لا يتكلم عن الجماع وأتا الفجر إنما عن الأثر المترتب على الجماع وهو أنه هنا صلى الله عليه وسلم من أهله من أهله لأن الشياطين لا تتلعب بالأنبياء والرسل من حيث الانزال من جنابه وهنا فيه تبين أن هذا من أهله وقيل أن هذا ناسخ لحديث لا صيام لمن أدركه الفجر وهو جنوب أو كما قال صلى الله عليه وسلم وكان يقول بهذا أبو هلعى رضي الله عنه وكان يفتي بهذا وكان في عهد مروان قال بهذا فأرسل إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة ومن من ثانية أم سلمة وهذا من العلم الخفي لأنه من بيت من بيت النبوة فأخبرنا عما يكون منه صلى الله عليه وسلم فربما يقضي الإنسان وطره من أهله وينصرف فيدخل الفجر وهو لم يغتسل فهو لا يزال على عيش على جنابه فالنية المعقودة للصيام لا يمنعها وصف الإنسان كونه على عيش على جنابه فتراجع أبو هلا رضي الله عنه عن فتوى فتراجع عن فتوى التي كان يفتي بخلاف ذلك كان يفتي بخلاف ذلك ورجوعه لأن الحجة هنا يش ظاهرة وقوية لأن المتحدث منهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ودل على أن هذا تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم بدليل أنه أردت هم أم سلمة وعائشة وما يكون في بيت النبوة من أمور خفية لا علم للناس بها وهذا فيه جواز أظهار الأمر الخفي إذا كان له متعلق الشلي من أمور النبوة لما كان يحصن النبي صلى الله عليه وسلم كما أتى عن عائشة في وصف اقتصال النبي صلى الله عليه وسلم وأنها وهي من إناء واحد وهكذا في الأمور التي ولدت، فما كان من بيت النبوة النبوة، فالرواية تقدم هنا على من على من يروي من الصحابة خارج ذلك، إما عن منقول النقل إليه عن بعضهم لبعض وكلهم عدود رضي الله عنهم وأرضاهم، فالمقدم هنا قول من قول زوجاته فيما يتعلق بأمره الخاص في بيته. أبغى أدخل في هذا الحاق والنفساء. لو أن الحائض رأت الطهر قبل الفجر ولم تغتسد ولكنها رأت أنها طاهر فلها أنتاقد النية ولله على هذا الحديث يدخل في ذلك كذلك من استيقظ بعد الأذان ووجب نسله خديش قد احتلم فيغتسل ثم يذهب إلى صلاة الفجر وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اقتسل ثم ذهب الى طرات الفجر لكن وقت النية وهو وقت دخول الفجر الثاني قبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان على جنابه فانقتسل بعد ذلك بعد ان دخل ايس بعد ان دخل ايس وقت الصيام هل لا يلوي الانسان الا ان يكون قد رفع الحدث الاكبر بصدر نعم له أن ينوي وهو على حدها أكبر فيدخل في هذا جملة من الأحكام التي قد ولدت نعم قالوا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فَإِنَّمَا أَطَعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُمُ هنا بدأ المولّث بما يتعلق بمفتّرات الصيام ومفتّرات الصيام قائمة عليه الأمرين على أشياء داخلة وأشياء خارجة هذا الجسم هذا الجسد إما أشياء تدخل فيه أو أشياء تخرج منه منها ما يجب عليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم وكثارها المغلبة ومنها ما يجب مع اتمام اليوم ومنها ما يجب عليه الاتمام والاستغفار والقضاء ومنها ما يجب عليه الاتمام والاستغفار ومنها ما يجب عليه الاتمام ولا شيء عليه ها من يعيدها وينكاساتنا وحتي كل شيء في جهة طيب جبل جبل كاسو نعم في اليوم نحيركم بلاش لا تبون حيرونا بالما ها من يعيدها عبدالله يا عبدالله ها لا غيرك نبي واحد ما شارك معنا مشارك؟ عبد الله. أرفع ما شاء الله، تسمعون شو يقول؟ ألف فصل. ما جاء يتعلق بالطبرات السياح والطبرات السياح قائمة على عمارة مايا أولاً السياح هنا عيداً قناتين في الجيش. به وسبت. طيب الجماعة، والحمد لله. ما هي التوبة والاستغفار والقضاء اليوم والكفارة المغلبة. طيب. ومنها ما عليه الإكماه. الطب والقضاء ومنها ما يجب عليه الكمام كلامنا الى الان صحيح طيب. منها ما يجب عليه الكمام والاقتضاء ومنها ما يجب عليه الكمام ونشيء عليه طيب هذه خمسة امور ولا لا من يذكرها سب ينخدوا اللي تريد من يذكر هذه الخمسة اشياء ولا هو الكتب وغرشة العود بعد ما اعتطيبهم لا غيره نعم لا عندك تشرش كوكو غيره اظن اي اللي هو الاخير 6 نعم دا لولك لولك طيب وإتمام هذا شيء هذا هادو الجماعة دي وش ها الانزال من دون علاج إيه اني انا بش رحها كلها معكم ان شاء الله تعال اذا ما عندك شيء قلنا الامر يقوم على امرين اشياء داخلة واشياء خارجة الاكل والشرب اشياء داخلة ولا لا ولا اشياء خارجة ها داخلة الأكل مفطر الشرب مفطر الجماع مفطر الإنزال مفطر الاستضرار والقي مفطر ما يقوم مقام الأكل والشرب نفطر الردة عن الإسلام حمان الله وإياكم من ذلك تنقض الصيام كم نوع مرمانه ها سبعة أنواع مش اللي ما ذكرناه مش اللي غير ها ها خروج الحيض والنفاس احسن خروج الحيض والنفاس الاكل والشرب اشياء داخلة هذه الامور كلها لو تأمن الحديث قبل قليل ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ من اكل ها؟ من او شرب ناسيا فيه فليتم صوم هذا النوع هو النوع الخامس اللي ذكرناه في التقسيم الأول انتم معنا في التقسيمات تقسيم آخر تقسيم وش ذكرناه الاتمام ولا شيء عليه وقع في مفطر وفطر ولكنه ناسي فهذه الأمور الثمانية يشترط لها ثلاثة سلوط انتبهوا الأمور الثمانية ذكرناها يشترط لها كم شرط ثلاثة سلوط أن يكون عالما ذاكرا مختار أن يكون عالما ذاكرا مختار وش ردها؟ جاهلا ناسيا وكه فإذا كانت الثمان بعلم واختيار وحضور ذهن لكن فتأتي الأمور وإن حصل في شيئا من هذه وهو ناسي او مكره او جاهل فلا شيء عليه اما النسيان فهذا دليله واما العلم فهو شرق فيه العساب والتكليف فمن جهل لا شيء عليه لأن هذا وسعه والمكره لأنه في غير اختياره الكفر وهو الكفر لو أكره قلبه مطمئن بالإيمان لا شيء هو كفر هل يقع النسيان بالأكل والشر؟ نعم يقع ينسى الإنسان يأتي من جهة السعد فإذا أمامه ما فأخره وشربه أنت رئيس شخص يشرب وأنتم في نهار رمضان هل تقول أطعمه الله سقا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أطعمه الله سقا وتمشيت سكت منه نعم أطعمه الله سقا إذن هنا الإنكار متعلق بإيش بالفعل الظاهر أنت ما تدري هم سافر هم دليل هم لكن الحكم المتعلق بك أنك رأيت منكر بعينك وأنكرتها القلوب لعلام الغيوب أنت ما تدري عن القلب ما هذا ما هو عذره فعلا فعلا نأسي فالكوانه نأسي أمر متعذق به لو لم يكن عنده أحد فهذا انتهى لكن ذلي راه ينبغي أنه يذكر شا الدليل على التذكير أن يتعاون هو إياه عليش على البر والتقوى ومن رأى منكم منكر فليغير بيجه للم يستطفه بلسانه بعض الناس وهذا موجود عند بعض العامة لا شاهد للشخص يشرف نهار رمضان قال اسكتسكت خليه أطعمه الله وسقه لا الواجب عليك تنبه وتذكر وهذا من التعاون على البر والتقوم طيب هذا الذي ذكر وهو ناسي وقد شرب شيء قد ابتلعه وشيء في ثمه وشيء في يده ما الذي يحل له وما الذي يحرم عليه ها انت ها اللي دخل خلاص واللي في ثمه يفرغه واللي في يده ينزله الله ليه انت طيب هذا فيما يتعلق بالناس في هذا فيما يتعلق بيس الناس طيب في الجهالة ربما مسلم جديد توه جديد مسلم توه جديد ولا يعرف ما يتعلق ان الجماع ممنوع يعرف الاكل والشرب وصيام هذا ما لا تصوم لا تأكل لا تشرب انفائم الآن فأتى اهله وهو لا يدري ان هذا مما لا يجوز يتصور هذا ما يتصور يتصور فهذا الجاهل يعلم ولا شيء عليه الناس تكلمنا والجاهل تكلمنا وأيضا في ماذا المكره المكره شخص تناول شخص حطه مشدث فراسه كانت تشرب ما يعني أن ما ولا ترى برميك يشرب ولا ما يشرب يشرب وانتهى قال خلاص خليتك تفضل الان الان انت عاصي مفضل اليوم يسكت منه يمشي ويكمل الصيام، الصيامة على من على من أكرهه واضح هذه في الثمان ارجع الان في الثمان على التقسيمات اللي ذكرتها لكم من وطأ اهله ما عند الوطأ طبما يحدث فيه النسيان وهذا ذكر الشيخنا رحمة الله عليه الشيخ منباز قال ربما يقع النسيان في الجماع فحلا قد الإنسان يصبح نهار رمضان وبجوارها أهله ناسي فيقضي وطره ثم يتذكر بعد ذلك مثل ما يحصل في الأكل مثل ما يحصل في غيره هذا يحصل لكن وجوه أهله توتب عليه أنه يكمل اليوم ويقضي هذا اليوم كما يقول مسند لم يحمد أنه يقضي يومه وعليه التوبة إلى الله والاستغفار وعليه الكفارة المغلظة التي تنأتي لشرحها في الحديث التالي الأمر الثاني طيب الجماع هل شيء داخل ولا شيء خارج باعتبارين دي المرأة ولا الغجو شيء داخل وشيء خارج الامر هل يقع الاكراح في الجماع نعم ربما يقع الاكراح ربما تأتي المرأة ومعها السلح تقول لزوجها اما وإلا او يأتي مثلا الزوج يقول اما وإلا هذا قد يقع والحمد لله على العافية فما يقع المسائل مثل هذه تصور فيها كل هذه الحكم الانزال انزال المني دفقا بشهوة عامدا هذا عليه اتمام اليوم وعليه القضاء يوما محله وعليه الاستغفار والتوبة هل عليه الكفارة المغلبة خلاف بين أهل العلم والصحيح أنه ليس عليه لأن متعلق بماذا بالجماع الكفارة المغلبة متعلقة بالجماع سواء أن أنزل بملاعبة ذكرة أو باستمرار في التفكير أو بمتابعة النظر أو بالمباشرة دون إلاج كل هذه حكمها حكمها واحد وبعض العلم يقول إن كان أنزل بالنظرة الأولى فتأخذ حكم النظرة الأولى وهذا ذكره الشيخ ابن حميد رحمة الله عليه سمعته في شرحه للروق في شريط مسجل وهو اختيار قوي لأن النظرة الأولى لا تعاتف فيها كذلك لو أنه نظر فأنزل لأن بعض الناس فيه شبق فهذا ليس عليه فيما يتعلق فيما خرج منه أما من تتابع في النظر كالذين ينظرون للمحرمات وأفلام الزنا نسأل الله لأنه لكم السلامة صور الزنا فهؤلاء لا شك أنهم كما ذكرنا أيضا النوع الثالث طبعا هذا في شيء إيش خارج لأنه خرج منه إيش المني طيب ربما يخرج المني لكن من شخص نائم هل على شيء لا لماذا لا؟ ليس عامد ليس هذا الفعل عمد يدخل في عدم العمد النسيان والنوم وهكذا ويكون نعين في الصيقة وإذا به قد نزل منه أيضا ما يقوم مقام الأكل والشرب مثل ليش مثل حبوب. او جلكوز اللي يحطونها في الوريد هذه غذاية اسمها غذاية وبما يمرض شخص مستشفى جلس شهر عليها محتاج للأكل والشرب اذا تقوم مقام ايش الأكل والشرب كذلك الدم بعضهم يصيبها اصابة يعطى مثلا لتر لترين دم وهذا يسبع لباب البلعة هذا يفطر ابنة الأنسلين الجلدية أو بعض الإبر مثل المضاد الحيوي أو غيره هل تقوم مقام الأكل والشرب ها؟ لا. لا تقوم مقام الأكل والشرب فلا تأخذ حطم الأكل والشرب وهذه اشياء داخلة الى ايش الى الجوف اذا المفطلات اما ما يدخل الى الجوف او شيء يخرج من الجوف التغيئ الاستفراغ هذا على نوع منهم من هو يغلبه ذلك اما رائحة كريهة او طعم كريه او موقف مقزز او مرض ربما استفرق هذا لا شيء لا شيء عليه هو الواصل صيامه وان وجد انه اصابه وهزال يرجع الى تقسيم الى بكرناه العجز ما يستطيع انه يواصل فلا هو انه يفطر ويقضي اما الشخص هو من نفسه تعمد ليستفرق كأن يكون مرة برايحة كبيرة في الزاد في شمع حتى يستفرق، أو هو يضع يده في ماذا؟ في جوفه في حلقة حتى يستفرق، فهذا شيء خرج من الجوف عليه كما عليه اتمام اليوم والاستغفار والقضاء. أما ما يخرج من النساء فهذه ينقطع صيامها وليس عليها الاتمام وليس عليها شيء من الأمور إنما هو عذر يصيب بنات حواء فلا شيء عليها وقد وهي ورصائمة لكن بأمر خارج عن عن الإرادة فهذا قضاء الله واضح؟ الردة هذا خارج عن الدين حماة الله وياكم فهذا اتكبر بالله نعم هذه بالنسبة لهم فضلات. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إل جاءه عجوز فقال صاحب المسجد بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شخص دخل وهنا إذا الفجائية شخص دخل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشخص وقع في أمر نعم إذ جاءه رجل فقال يا رسول الله هلك فقال يا رسول الله هلكت أنا فعلت فعل خطأ هنا دليل على أن ناسي ولا جاهل ولا متعمد عنه. يعرف ان فعله اللي هو فعله موجب للهلكة وموجب للعقوبة لكن ماذا يتركب علينا هذه العقوبة هو يجهل ذلك اذا هو يجهل الحكم ولا يجهل الكفارة المتركبة على الحكم هو يجهل الكفارة واما الجماعة فهو يعلم حكمه بدليل أنه أتى يشتكي لا اشتهت. فهنا السؤال يرد ما هو الأمر الذي فعلته حتى هلك نعم فقال ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائم قال ما بك وهنا السؤال فيما لا يجوز السؤال عنه يحل المستفت والقاضي أن يسأل عنه فقدير بإشكال فلا بد من سؤال يكشف الحال يعرف وربما تكون حين أمور خاصة ليس لأحد يسر عنها المستفتي والقاضي لهم أن يسوع عنها ولو دقائق الأمور ولو خفايا بل لو ما يعني مما لا يجوز ذكره للآخرين ربما المستفتي والقاضي يستنطق الفاعل والقائل حتى يبني الحكم على أمر صحيح يتصور المسألة من حيث الفعل أو القول هذا ربما يحدث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم سأل الرجل الذي وقع على امرأة في أسئلة تكشف هذا الأمر نعم فهنا قال له أني وقعت على امرأتي في رمضان وقوله وقعت يعني كناية عن إيش عن النكاح والألفاظ ينبغي أن يكون فيها ترفع وأن يكون فيها إشارات وأن يكون فيها كناية ومن أجمل ما تجد هذا الأدب الرفيع في القرآن فتجد الوصف يصل ولكن ليس في هذا الوصف شيء من الفحش فتغشاها فحملت حملا انظر الوصف فتغشاها هن لباس لكم وأنتم لباس لهن ففيها من التعليم لنا في ألفاظنا حتى تستقيم الألثن بعدم استخدام الألفاظ النابية أو البديئة أو الكاشفة الفاضحة هذا بالنسبة ل تخاطب الناس وأما بالنسبة للمسائل القضائية والاستفتاء، ربما أحيان يكون الاستفصار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعضهم مما وقع في الزناء نعم قال وفي رواية أصدت أهلي في رمضان في رمضان يعني أعرف أني وقعت خطأ وفي رمضان نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقابة تعتقها صلى الله عليه وسلم هل عنا في الرجل هل قال أما تتقنها؟ له تأتي أهلك في رمضان ويفعل هذا الفعل مؤمن يخاف الله كفى بمقدمه شعورا بالدمد وكفى باستفتائه استعدادا لفعل التطارة فهذا بحد ذاته مؤشر للتوبة لما انتهى بتعقى الله عليه ثم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم عاقبه لح الناس أن يستكتوا المشتين لما وقعوا فيه لما يوجب التأزيل لأن هذا الفعل يوجب التأزيل قضاء لأنه انتهى في حربة الشهر ولو أن شخص وجد مع أهله يفعل هذا الفعل وتكرر منه ذلك قضاء قد يعزه ولكن هنا الوضع وضع إيش؟ ويستفتي الناس احيانا وكم اسمار للناس يبطونها بين يدي المفتين واذكر ان احدهم سأل شيخنا الشيخ صالح للحيدان قال الناس فيما وقعوا فيه قال انت لا تعلن احوال الناس لا يعلم احوال الناس الا من يستفتونه ويظهروا لهم من امورهم اشياء كثيرة ثم ليس له أن يبين ذلك للناس فعلا تحصل أمور تحصل أشياء ولو أنه يكون التعنيف والتعنيف لما آتى أحد يستفتي لكل سكت على ما فعل دون أن يأعف ماذا يجب عليه أن يفعل من جزاء فعله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في عشق رقباه فماذا قال الزجل قال هل تجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجد رقابة تعتقها قال لا. هل تجد رقابة تعتقها وهنا أطلب، ولكن تحمل على الأدلّة الأخرى أنها رقابة مؤمنة ثامنة الصفات. قال لا. وفي رواية والله ما بلخت رقابة القب. انتقل النبي صلى الله عليه وسلم للذي تليها. هل قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعنف الجاهل أشياء أو قبل أنه ظاهرة ها قبل أنه ظاهرة نعم قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فماذا قال الرجل قال لا قال لا لا أستطيع وفي رواية أنه قال وهل أتاني ما أتاني إلا من الصيام رجل به شبق به شهوة يقول أنا في الفرض ما تحملت ووقعت ما وقعت فيه. وهل أصابني ما أصابني إلا من الصيام يا رسول الله وهنا اشترط أن يكون متتابعين من التتابع والتتابع هذا ليس للإنسان في اختيار. فإذا صام لا يقطع، وإذا بدأ يسلم، فإن بدأ من أول الشهر شهرين على حسب إيش الهلال، حتى لو الشهر ما جز يعتبر إنا إيش تام وإن بدأ من نصف الشهر فله أن يواصل إلى نصف الشهر الثاني بالعدم، أما إن بدأ من أول الشهر فيرجع للشهر. فإن كان من نصفه سيقف على العدد لو أنه يفضل في الشهرين وفي يستكمل ولا يستأنف فضل ما تفصل ما تفصل في تفصيل تان جواب بحاجة لا تفصيل ها من يفصل إن كان هذا الإفطار لعذر فله عذره ويكمل وإن كان بغير عذره فيسكانت من البداية إذا كان الفرض وهو الفرض يجوز له أن يفتل ثم بعد ذلك وعدة من أيام أخر فالكثارة كذلك فلو انه مثلا دخوا عليه العيد نقوله لا واصل العيد يفضل اصابه مرض شديد طبعا له سفر لا لقصد التحلل انما سفر مفاجئ له ان يفضل يستاني ولا يواصل لا يواصل لا يستأنس من البداية لأن هذا السفر الذي أتى طالع عليه لو أنه فريضة هو رمضان جاز له أن يفسر ثم يكمل هنا مثلا صام له أربعين يوم ثم حصل له أمر طال يومين يأتي يكمل واحد وأربعين في حسبة الأيام يوم ثلاثة وعش ثلاثة وأربعين لكن اليومين هذه أخطر فيها. فيكمل من يوم ثلاثة واربعين على يوم واحد واحد واربعين واليومين هذه ما يعتبر انها فترة الصيام فيواصل فاذا بلغ شهرين عاد باقي عليه ايش اليومين اللي افطر فيها يوم السافر واضحة طيب هنا لم يعاتل النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدر حاول حاول مرة مرتين إذا ما قدرت أكثر من مرة انتقل إلى اللي بعده لا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ عليه ظاهرة نعم قال فهل تجد طعام ستين مسكينا هل تجد طعام ستين مسكين لعلكم لاحظتم الآن هذا التنقل هل هو على التخيير أو على الترتيب هل هو اختياري كيفك بهذه أو هذه أو هذه أو هو انتقال بالترتيب إذا لم وإلا هنا يتضح ان على الترتيب ليس الاختيار إنما هذا الإفدال والتحول في حال العكس فلما وصل إلى الإطعام ماذا قال الضجل قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الإطعام قال فهل تجد اطعام ستين مسكينة قال لا قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ها قال لا ما اجد ما اجد اطعام ستين مسكين هل امر يتسلح فلوس ويروح يطعم ها أبقى. توقف النبي السبب والرجل انكبر سكت النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم لعرق في فيه تمر والعرق المكتل المكتل. المكتل الزنبيل كبير مزادة مرحلة تعرفون هذه هذه أعتابها وفيها وفيها خير من تمر نعم قال إلى السائل قال أنا قال خذ هذا فتصدق به خذ هذا فتصدق به أعطاه إياه ليتصدق به نعم فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله والله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي هنا الرجل لما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قال أنا أفقر مني والله وهنا تعقيد الكلام باليمين وما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم باليمين فوالله ما بين لابتيها بيت أفقر مني هنا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أول ما أتى مشرف على هلكه ويريد الفكاك وواقع في غرم فإذا به سيخرج بغم واقع يريد الفكاك فإذا به كاسب ما يصعب فأبدت صلى الله عليه وسلم وقل ما تبدو لأسعة عفو الله وفضل الله ونطف الله هذا الرجل الذي بين يديه أثى وقد أشرف على الهلكة وإذا أبيه سيخرج به وكاسب نعم طلب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أن يرابه ثم قال أطعمه أهلك أطعمه أهلك هنا يترث هل الكفارة تجب على المرأة كما هو الرجل هنا مسكوت مسكوت عن المرأة والغالب أن المرأة مغلوب على إيش على أمريها وبعض العلم فصل قال إن كانها مطاوعة فهي وهو في الحكم سواء وإن كانت مجبرة فإنما الأمر عليه صحيح أنها ذاقة الاستمتاع معه ولكن الأمر متعلق به هو كالنكاح عليه النفقة عليه الكسوة وعليه المهر وعليه وإن كان صواهر يش فلاش تمتع فقالوا هنا وإن كانت فالأمر متعلق به ولو كان عليها لا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم والذي يظهر أن الضجل أتى يسأل عن نفسه لم يأتي يسأل عن أهله فالنبي أجابه بأسر حسب حاله وقول من يقول أنها إن كانت مطاوعة فهي والحكم سواء، هذا فيه قوة هذا فيه قوة أما إن كانت مقرها فلا شيء عليها هل هذه الكفارة سقطت؟ هل الكفارات تسقط مع العجز؟ قول لأهل العلم أن العاجز تسقط عنه واختار شيخنا رحمة الله عليها أنها متعلقة بالذمة فإن كان وصف الحكم عاجز، إلا أنها متعلقة بالذمة. فأعني بالشيخنا الشيخ بن باز رحمته الله عليه. فمتى ما أصبح قادر على العتق أو الصيام أو الطعام، فينتقل بحسبها إلى ما يكون في حكمها، فيؤدي. ومنهم من قال لو كانت عليه. لا أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وهذا وقت حكم شرعي ولا قال له إن هذا الأمر مترتب في الزمة فإذا وجدت كفر. وعيضا يقال في مثل هذا هل يدفع الإنسان الكفار في نفسه؟ هل يدفع الكفار في نفسه؟ هل يدفع حجب أن تجب عليه النفقة؟ إذن هذا فيما يتعلق ببعض الفوائد من هذا الحديث اقرأ حديث الصيام قال بابر الصومة السفر ان عائشة رضي الله عنها يقول هل النخامة من الصدر او من الله استخرج من الفم تفطر لا لا تفطر لانها بغير اختيارك وخرجت نعم واصل قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمدت بن عمرو الاسلامي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أعصم في السفر وكان كثير الصيام قال إن شئت فصم وإن شئت فأصر وعن أناس بن باركا رضي الله عنه قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المففر ولا المففر على الصائم وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن, حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه منشجة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه وعن جابر من عبد الله رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما وردلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر وفي رضل مسلم عليكم برصة الله التي رقص لكم وعن أنسي من رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصائم ومن المصر قال فنزلنا منزلا قال فنزلنا منزلا في يوم حار وأكثرنا ظلا صاحب الكساء فمنا من يتق الشمس بيده قال فتقض الصوم وقام المفطرون فضربوا الأذنية وسقوا الركاب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان يكون علي الطول من رمضان. أضن <تصفيق> الكتاب. هذا حديث السفر حديث السفر الحديث الأول أصوم ولا استفهامية والثانية الشخص نفسه متكلم أصوم السفر وهذا حمزة بن عامر الأسلمي وأتى في لواء يا رسول الله اني صاحب ظهر اكريه فيأتيني هذا الشهر واني اجد بقوة قصومة إن شئت انشئت صم وإن شئت افضل اذا هذا الحال في السفر بايش بالاختيار ولا لا الافطار او ايش او الصم المسألة فيها ايش كيف كنت بتصوم؟ البيت الطق معلوم اصغر وعلى هذا التقسيم الاول اللي ذكرناه على من يجب الصوم ذكرنا ان يكون مقيم فان صار وهو مسافر هل يجب عليه ولكن صح صح منه طيب او الحديث لبعده كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لم يعد الصائم على المنكر ولا المفتر ولا لم يعد الصائم على المفتر ولا المفتر على الصائم. بعض الناس الآن تجي ينكر ولا ما ينكر ليش يتمفتر ليه ما وصلت يخي السفر خفيف يا يخي حنا في طيارة ما عليك مشقة ولا عليك شيء لا تنكر الأصل في السفر الرخصة الرخص لا تنكر عليه. كانوا مع من، مسافر مع من، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرسول الله ما عنك، رأى الجميع، وهذا الراوي حتى يبين ان هذا ليس بأم نبوة، إنما وصل الله فيه بين أروانا ونحن مسافرون معه. اللي بعده. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. في حرب شديد حتى إذا كان أحدنا لضع يدع عراسة من شدة الحرب وما في صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة هذا بيقول في بعض عبد الله بن رواحة متى مات السنة إيش السنة هي موته هذل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يوم الفتح وراميش وبدر هذا في رمضان وبالمناسبة رمضان شهر جهاد شهر عمل شهر جد شهر اجتهاد مو شهر كسال شهر نوم كما يرهمه بعض الناس نوم نهاره سهر ليل وانواعه في الأكل وانواعه في الشرب هذا نوقع فيه الناس تترخ الله يهدينا وإياه ونحن نقع والله في هذا لكن ينبغي الإنسان يقوم نفسه ويقوم سلوكه ويقوم بيته ويقوم مجتمعه أن نأخذ هذا الشهر معنا في نتعلم فيه التقويم نتعلم فيه التبتيج القيام الصيام الذكر القرآن الأشياء الصالحة والأعمال المفيدة إذن هنا لم ينكر أما ما وقع فيه من الحظ الشديد رصول الله عبد الله بن رواحه كان ينتقى عن ذلك هل أمر الجميع؟ هل أمر المسؤول أن يصمون؟ الأصل تركهم يفطرون وهو بنشته وجد فيها قوة تواصل أولا اللي بعده كان رفض أسلم في سفر فراء زحام ورجلا قد ضلل عليه تعب اللي معه ولا لا. قال ما هذا قال صائم قال ليس من البر الصندس أي ليس من تمام الطاعة أن تشق على نفسك وقد أذن الله لك بالرخصة والرخصة إباحة في أصل الواجب إباحة لأصل الواجب فلك رخصة بخلاف العزيمة وهي الواجب الذي ينبغي أن يكون إيش واجب فالصيام في الإقامة عزيمة والرخصة عجيمة. ولكن الافطار في الثغر بخصة إذن هنا إنكار أصبح الذعر فعل إيش محرم ليس من البر يعني لا يري أحدكم ومع ذلك أشغل الصحبة اللي معه هذا يظل عليه وعلى يجله وعلى يوديه الحديث اللي بعده رب لأ قال عليكم برسرة الله التي لخصلكم يعني هاي توسع من الله بماذا تضيق عنشتك والله وستعليك بل في الايات ماذا قال عز وجل بعد ذلك الصيام بعد ذلك من ايام انوخذ يريد الله يريد الله بلكم اليسر ولا يريد بكم العسر على نفسك. بعض الناس وقت الرخصة يشدد على نفسه. وما فيه تيسير وما فيه تيسير يشدد على نفسه. فتجد في بعض من المنوعات الشرعية يتساهل فيها من مصافحة النساء أو من الإسبال أو من غير ذلك لا يبالي فتجد يسافر يتم الصلاة أنت اخسر الصلاة بل يشق أنا صعبة اللي مع خلال صليت وقت أمه حنا مسافرين ملخوصا لنا أو يسافر مع ناس لا في الصلوب صارحنا أسيان حنا رأي حين عمره وإذاه لبيت الله ومع ذلك نفتل نرطها رخص تبيت اعتمر اعتمر لكن قضية انك مفطر اثناء الصيام هذا رخصترك من الله تبارك وتعالى واذكر احدهم مره في الحرم مع شيخنا الله يغفر له يرحم الشيخ معذيمين قال له يا شيخ انا جيت عمره افطر ولا صوم؟ قال الامر راجع لك ان الشيخ ان تفطر والشيخ ان تصوم انت مشتافر قال انت يا شيخ صايم ولا مفطر قلت لسه مأمور باتباعي شوفوا الأدب والتربية الثلاثية التي تعتني بالآثار النبوية أنا لست مأمور أن تقتدى فيه ذاتي ولكن دلها الحكم الشرعي يعني بمعنى ما لك شغل فيه أنا صايم ولا مفطر. لأمر متعلق فيك أنت والنبي صلى الله عليه وسلم هل أزمن معه الأفقر ولا فُومه؟ قال فليس مننا من, من يعب على هذا ولا مننا من, من يعب على هذا. قال كنا مع رسول صلى الله عليه وسلم في سفر فمن الصائم ومن المفطر. فنزلنا منزلا في يوم الحار وأكثرنا ظل صاحب الكساء. ما عندهم شيء فقر وقل وجد صاحب الكساء يجذب حتى الناس يغطي بعضهم على بعض من حظ الشمس. فمن من يتق الشمس بيده قال فسقط العيش فسقط الصوم يحبوا وقام المفطرون فضربوا الأذنية وسق الركاب فقال سلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر دماء لا لأنه هالخدمة بعض الناس إذا صاحبته في السفر صاحب خدمة يكفيك في كثير من العمور ويبادر ويبكر ويعجل وبعض الناس ان سافرت معي تتمنى لا تشوف المعام الله و الله فانظروا الى فعل هؤلاء من الخدمة والبناء والخيام وتهيئة الامر من اللي قام بالخدمة فهم نالوا اجرين نالوا انهم افضل ونالوا انهم ايش قاموا بالخدمة خدمة الصحبة في السفر ترى شرف عظيم كان بعض الصحابة يشترط على صعبة أن يخدمها إذا أراد أن يسافر معه يقول خدمة عندي وتجد بعض الناس يسافر مع أصحابه يقول يا بلد وهكذا فتجد هذه الصفات الكريمة وهذه الأشياء موجودة لكن ذهب بالأجر من أدل على أن الصيام في مثل هذا الحال مش حكمة؟ مقروح واللي قبله إيش محرم ليس من البر الحاله الرابعه خامسه طبعا اعتبارا ان اختيار مباح ان محرم ان مقروض انه واجب عليه استط والحاله الرابعه انه يندب له الفضل فاجتمع في الاحوال كم الخامسه اللي واجب عليه منهم امسك اللي واجب عليه واكثر بهذا لما نعم ها احسن افضل الجهاد في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم كان صائم تلمنا عسى بعد العصر اشتكوا لها ان الجيش بلغ به الجهاد مبلغة فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اناء اللي ما عنده كلام عليكم سام طلب النبي صلى الله عليه وسلم اناء بعد المغرب تم كيف اللي ما عنده كلام فطلب النبي صلى الله عليه وسلم اناء بعد, بعد صلاه العصر يعني ما بقي على وقت الافطار شيء الشيخ الزي يقول عجل ما بقي على وقت الافطار شيء ومع ذلك تناول النبي صلى الله سلمه على ظهر حتى يأمر بالناس تقتدي به فشرب وأمر الناس أن يفطروا فقالوا يا رسول الله هنا الأمر وصبح إيش واجب لأن الأمير أمره بالإفطار لإذا كان الأمر في ما فيه نجد فأمر الأمير واجب وإن كان سيام رمضان في سفر فالامر فيه رخصة لكن أمر الأمير يجعله يشه واجب الإفطار فقالوا يا رسول الله إن من الناس من لا يذنب صائب فماذا قال أولئك العصار أولئك العصار هل من يصوم الفريض عاصي نعم خالف أمر أبا القاسم صلى الله عليه وسلم الذي في هذا الزمان في هذه اللحظة أمره الأمير أن يفطر إذن عليك أن تفطر هذه أحكام الصيام والإفطار في السفر أصبحت عندنا كم حالة خمسة أحوال و كانت اسئله كثيره تسأل عن الإنزال هل فيه دليل نعم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يدع ايش طعامه وشرابه وايه الشهوهه وشهوته من اجلي الصوم لي وانا اكل شهوته الانزال شهوه والهوش شه ومع ذلك ترتب عليه الحكم الشرعي عدوا بالله التوفيق صلى الله وسلم على محمد وهنا بعض الاسجرة ولدت خارج الدرس وما كان داخل الدرس فهو قد اجبنا عليه ما بعضها اتى مبكر قبل ان نصل ما وصلنا اليه ان شاء الله يوم غد كيف البرنامج غدن بعد المغرب ها؟ غدن ان شاء الله يكون الدرس بعد المغرب وعيضة بعد عشاء. لأن الشيخ محمد بن حسن هذا الشيخ اعتبر عن درس المغرب وحقيقة يحزن اعتذاره ولكن هذا الوقت نستغله في تكملة الكتاب أسأل الله يلزقنا وياكم العلم النافع والعمل الصالح ومن ليس عنده نسخة من هذا الكتاب يأتي ويأخذ نسخة